ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتذنا لهم عذاب السعير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 فكاد تميز من الغيظ كلما أُلْقِيَ فيها فوج سألهم خزنتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذير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 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير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 أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل إنما العلم عند الله وَإِنَّمَا أَنَا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون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 هماز مشاء بنميم مناع من للخير معتد أفيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين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 ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان على حرثكم ان كنتم صارمين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 قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر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 وياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون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 فأما من أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ قَرَأُ كِتَابِهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَالِيَةٌ 111. كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فِي في الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ من بِشِمَالِهِ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي وَلَمْ كتابيه مَا ولم يَا ما حسابيه 114. يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 124. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم 127. ولا طعام إلا من غسلين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 فما منكم من أحد عنه حاجزين 123. وإنه لتذكرة للمتقين 124. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 125. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين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 وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه 115. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الْأَرْضِ جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعى 122. إذا مسه الشر جزوعا 123. وإذا مسه الخير منوعا 124. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم 112. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 115. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون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 119. والذين هم بشهاداتهم قائمون 110. والذين هم على صلاتهم يحافظون 111. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعلق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا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 119. لَمَسْنَا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا 110. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمح فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 119. لَا لا ندري أشر بِمَنْ بمن في الأرض أَمْ أَرَادَ بِهِمْ بهم ربهم رشدا 110. الصَّالِحُونَ منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ نعجز اللَّهَ فِي الْأَرْضِ ولن نعجزه هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فمن يؤمن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا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 لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا 125. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 126. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن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 قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وروجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير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 ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 121. إن هذا إلا قول البشر 122. سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر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 إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين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 كأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يكتب صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة 122. إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة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 في فضة واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا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 30. عليهم ثياب سندس خضوا وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 31. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا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 ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين 110. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا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 انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 110. ويل يومئذ للمكذبين 111. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم